تفسير سورة زخرف بسم الله الرحمن الرحيم وحمد الله بي أمقع الله نحريست قودي أمدقارها ندبا نحريست حامين وَالْكِتَابِ المبين طميم الله وعلى علم بمراده الله سبحانه وتعالى وحو كو دارتا كتاب القرانك عاد ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون انغا كايله قرانك عربي كوسو دغاي ان um الكتاب لدينا لعلي حكيم كتاب كقرآن كأس الكيس وحوك السقنية اللوح المحفوظ كأكتي سوانا من سرية وحكيمة أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين موحا قرآن كايدين كديسنين نائنا تهين قوم فوحد قدبي حما وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ بَغَانا انْتَ أُدْرَيْ كَيْ هُوَ النَّبِي وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَمَيْمَا دَغَالِدِ هُوَ النَّبِي منه بقشوا وما مثل الاولين وحان هلاكك وكخوك بدن قبشه درت ودحان هرمريت سالي هلاكك ويري ولا ان سالتهم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولَ إِنَّ خَلَقُونَ نَعَزِيزُ الْعَلِيمَ هَذَا دَوَيْدِ سَغَالَدَيَا أَبُ رَيْسَمُيْن كَيَ ذُلْكَ وَحَيْدِي وح وَخَا أَبُ رَيْ اللهَ عَزِيزُ كَ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مهدا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لعلكم وَأَنَّ اللَّهَ إِذْ كَانَ يَلْهُو بِدُلْكَ غُبْلَخْدِ السَنَوَادُ يَنْسِيَ أَنَّهُ تُسْتَأْنِ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا به بلدة كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ وَأَنَّ اللَّهَ كَانَ شَهِيدًا بِيَقِيَاسٍ سِيُوغُنُ لَيَغَالِدُ مَتَى سِدَاسًا لِيدِينٍ صُبْحِينَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وجعل لكم الفلك وَأَنعامِ مَا تَركَبون وَن اللهابور يَضَ تَضوحذٍ كَيالَ مراكِبتَ يحها وَوح كرطان للتَوا على ظُوهورِهِ ثُمَّ تَذكُرون يعَّ تَ رَبكم إذا استَويتُم عَلَهِ وَتقولوا وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ سَمَرْكَادْ كَأَكَاتَانْ لَبَرْكَدَا ذَلْوَحُسْتَانْ كَذِبْنَا وَضَحْدَانْ وَحَاعَيَبُ دَنْكَ نَسَانَ اللَّهُ نُسَالَيْ غَادِدْ كَمَنَ نِهْنْكُوا إلى ربنا لمنقلبون أنقنا حق ربنا يان الله بنينا وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين كوي مشركين تهوح يغيرنا لا دي سقيب ددكنا وأقالوا بذا نعاد الله أكبر الله أكبر لا إله Sõratu Zukhruf ja Mekkii ja Sagaali ja Siddetna ja Dauda da Siddah Fartanadi Fertanad Kuranka. Tertiib ta Quraan ka. Aiyuhelahibba Quraan ka Kareem ke Aarabiga Idatku Ukaasan. الله سبحانه وتعالى ومداه وحيقه يا حق بين انتهي غالدو بينيين سببته امري hore wahbadan baa loo dire nabi u diga wayna ku jaasi jireen kuwaasna lawo halage waxayna ahaayeen kuwa ka xog badan gaaladi reer Makkah Imaam الله Allahu naxriste wuxuu yiri Allaanku dhaartay gaaladu markay Qur'aanka diideen hadii laha way halagsami لكن الله سبحانه وتعالى يقول عليا ان بدن ونو النحريستي ايها لاحب اد عقلي لو يقري اود الله سبحانه وتعالى سببتها سغا بورك يا دولك يا وحكستا سدا استرات د ايها لاحب مشركين في مكه مد دين توحيد ربوبيه و حديث دين الله كلي العابده وحين مشركين توامن سناين ان الله سبحانه وتعالى وحوال باعورايون ايها الله ذلك جوجل ودوينكنا كبيحي وحين قالوا امن سناين ان الله يحيى سبحانه وتعالى الله السودجي الروب كسل لو نوليه ذلك ابا وحيسي أيها الأحبة مشركين تاسدين دي إن الله سبحانه وتعالى عبادة كله لدى يوكل لعابده أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى وكأن سهل مراكبتا يحولا سي الله نفعي الله نالله مهدي حبيبك إن صلى الله عليه وسلم اركو قادئك كورا الله الأحبة كو مهدي اللحة وجهل عيه قادئك الله سبحانه وتعالى حقي صلى الله نقونا يوحونا له سبحان الذي سخره لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبني الله موكيا شوح اب قرك قبلذ داوييل وإذا بشرر أحد بما قب الرحمن ممثل ولا وجه مسوده وهوك جاذا مدكد مركغ بشار يوح الله الرحمانك ص قد وجج سووح نقد مد مد وال البرس <تصفيق> <تصفيق> او <مؤمن> <تصفيق> مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ مَالِ أَيُّهَلْ وَحْكُ بَرْبَارَة يَصْقُرُ حِنَّنْ دَادْنَا عَدَنْكَرِن وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثَ أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَحِيكَيَالَ الْمَلَائِكَةِ عَدْدُهُمَا ذَرَّحْمَان كَذِدِغْمَيَ تُوجَنَ أَبُرِ دِيوان قَرَيْنَا مَخْرَاتِ غَوْدَ وَانَ لَوَرْسَن وَحَاس وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إنهم إِلَّا يَخْرَصُونَ وحيدههضُّون الله الرحم كَ ن عابذاَا ووحكَلَ أرتاسحقون أوما إلَه وَانب شاجال أأَمْ آتَيناهُ كتابم مِنْ قَه فَهُ ب مستَْمسكون مسَح سَِّ كتابكهُ إِ وَجدَدنَ أَبَ أَناَا غلَ أَُّتِ وَإِن عَلَ آثَارِهِم مهتدون مِسَاوَى حَيْدَهِن وَحَانَ هَلَيَ بَيَالْكَ نَغُ جِدْ كُ سُودَان لَغَنَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا Illa kala mutrafuha, inna wajadana ábääna ala ümmetin wajadana ala ala سيدا كلاما نندرين هارتا magaala midduga illa wa hayde jiraan kuir raaxayse anagu waxaan helay abyaalka anago jid ku sugan abyaalka anago jid ku sugana naguna raad koodi ayaan ku قالوا ان بِمَا ما ارسلت به كافرون وحضد عبد بالك ورما هدان دين لا ايماد وحكواناكسن وحاد وحيده أنجوك كفرنا ووحلَذٍ لا صادر ف تَقومنا مِنهُ فَظر كيفََ كان عطبَ المكذذب مركاس كس الن بل داسين غ تعبتِبانانيااشحق وإذ قَالَ إبه م لأَبيه وقومه إ ni බرى تعبدون مركو النبي إبراهيم عليه صلاة وسلام كيري أبيه سيقوم كيسي أنه وحام وحد عبد عيسان إلا الذي فطرني فإنه ساهدين وحاس عابدي الله يا أبو ريسقان وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون جعون وهناك يا التوحيد كتي كو فرع ابراهيم سي حق ونقدان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله أيها الأحبة <سؤال> أيضا وحنك قادة إننا إن خلقها دمانتي صلى إسكالي يحي أوائي سجير إدلة وداقتا ملايقتنا ما أحددقيا قبله إلهي سيدي مشرقين تكشيغين بل <سؤال> ملايقتوا آدماء الله ونأكسن سيديو كلي أيها الأحبة أيضا وحنك قادة إننا بنت يحمان تجالة مرأ الله وحي كشيغين وحرور ليه Marna waxay ku sheegaal inu gabladhalay marna waxay aabdi waxaysan hujja heyysannin iyago kuan duonaaya in alla uqa daray Ayoha la xba xaqiqaad waa inaysan daala duhaysannin waxu jaoy kubenian xaqa lakin waxay siin dala aanana urrraen Waaysinin dala ana urrraen wadadiya bayal ايها الاحباء الاسلامكم الديغاي وحي وانا اكسنا بايشا لا قات لكن ما فينا الحمان تعدنا لغراء حديثه تاسل تا ديغا حق البال مراوي للسغا وعقاب تعال سيك ويهرب لوه أيها ايها الاحب حقا يا مدن لغفان سيدنا ابراهيم عليه السلام قوم كيس التوحيد كوعده شرك غن و اوغ ديغاي وانا سدا لا مسلم التوحيد لَكُنْتَ دَادَ لِلشِرْكِ يَا مُشْرِكِينَ كُنَّنَ لَكَ بَرِ النَّقْدِ هَذَا وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ بَلِ امْتَعْتَهَا أُولَئِ وَآبَائِهِمْ Sedaas maha ee wa urraha ina kua si aabayal kodintu oga ima dohaqa اهم الحق قالوا هذا سحر وان نبه كافرون مركو يم حق وحير اذنك وساحر انغون وان وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم وحيكلو دهن قال دي محل وجدجين واه قران كن مكد بد مجين أهُمْ يقَسمونَ رحمَةَ رَبك نحْنُ قَسمَمنا بَينَهُ معيشَتَهُم في الحياةِ الدّيا ورَفَعنَا بَعضَهُم فَوقَ بعض دَجات اللياتَّخذ بعضُهُ بعض سخر وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ مَن يغَاقِيبَ حَرِيسَ رَبِّكَ انَّ غَاقِيبَ دَحْدَادَ رِزْقُهُ دُنْيَا وَأَنَّكَ كَرِيَال قَارْكُد قَارْكَ كَلَ دَرَجُوين سَلَيْسُ غَشْقَيَن حَرِيسَ رَبِّكَ إِيَّاكَ خَيْرٌ بَدَن وَحَيَّ قَالَدُ كُلّ مِن وَلَوْلَا يكُ الن سُؤُ م تَاحدَة ل جعَناالِمَي يكفرُر بالِال الرَّحمَان لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ حدوثاً ذاتكو نقنين الميتكالية قال نماذا وحا نغيير لهنكوكا قالوا بالله ك جاوب على جيااد السنق في الله ي جنج في الله ويككر وبوتهم أباب وسوور ليهتك ج هذانا وحانه غّله الباب سريركررك كنج سدان في الله ووزخر Wahing كل kelle me wal eħirot uil, derobi kallil أكبر. لا إله إلا الله Aayyuhal ahebba aayadah vahankakadaneinamasala muhimaulayirahadu alulaa iya albaraa. Aumahaneh edu yahyan jialan na yansi barikanakonna. Vahan vali yawalal kadganayna inta alarrumei sellei nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam raaday. Aayyuhal ahebba nabi Ibrahim sallam baribukan nukdainabbi hiya kome kisi markein, musrikin nukdain. Hadana nai umaddi nabi muhammad alayhi salatu wassalam. Daya shahin augustu nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. أيها الأحبة الله كالكي أول عابد آيائن غفل الننا والبأمنا أبونا إن نعمد عليك كبر الله يساق بحي أرزاق يساقنا قيبي عدو الضانو سين عدو الضانو كقد امتحان دارتيز الله فضلكي سيئن حريستي ساياك خير بدن حولها قال دواء جمعين أيها الأحبة <سؤال> وحن كالوك قاضن إن آيادان قيمة الرداء الدنيا سيد دارات دهदत كو حداي قالا هان لاهاينا دنيا دهل حبيب كانو صلى الله عليه وسلم وحير الدنيا ده لا قيمه هان لايد قربك كنيعه ده غالبيا كما عبين حقيقتنا وحيت اخر كو الله كبقى أسأل الله يجعلني وإياكم من المتقين هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسحب أجمعين وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ قَفِ كَجَاءَ اسْتَدِينَتَ اللَّهَ رَحْمَٰنَكَ وَحَانَ لَخِيرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ أَوْصَاحِبٌ نَقًا وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عن مهتدون شياطين تنوح يك الله حنجدك حقا وحين حتى اذا جاء انا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين قالكم أركوا قيامها النوء ما ذوحوا كلها شيطان كشليتين ميدح ذيناها تفقى شدرتات سيدا يوكل فقه قرح كصبحا يقرح لأذان أوح ساحب ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون وحبا إذي ما تريسا ما انتهد ذو الميسا ميساني ناد عذابك وذاكتان افا انت تسمع الصم او تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين ماذغا وحمقشين كره وحم مقله ماذغا سهنون كره وحما ارك يا قف كو سغان بادعا فاما نذهبن بك فانا منهم من هدانكو أفسنا نبي الله وأنكا كأرسا قالضا أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون هدانكو تسنا وحانو يبهني أو عذاب وانو أودنا دشوضا فاستمسك بالذي أوحي إليك إن على صراط مستقيم اقبش كو دغ النبي الله واحد كو سوغنت هايت تاسن وانه لذيكر لك ولقومك وسوف تسالون قران كو شرف بو يا يا دغا يا قوم كدا وانا من ارسلنا من kabliku min rüsulina aga'alna min duni rrahman alihetan yu'badun waidin nabi allahu kuwan dirreya ka urreya rasul nadaka midka ha inan allah rrahman ka inan allah rrahman ka ka sakao yele ilahe abudu Allahu akbar Allah أكبر. لا إله إلا الله أيها الأحباء أيها الأحباء قاضنا إنا حاقب حمض أدن بيسكوة كجيسة كتابك ألي حقا كواسي تيدونك جوغان وحال قدر الشيطان حقا كلحيا وحينا أمالين يعني نيها ننسيهين لكن حقيقة وحيتاء كواسي مركي قيامت اتماد دوي على علي وحينا الشيغي الشيطانك دوفصة اوها ساحيمتك اوحن أيها الأحباء أيضا وحيك لو إنو حديني أن عدد حقا كرلن تايني سنشرين عدو سنكرتا سيدة قفكر لغاها لا أن وحلو مقاشين كريم سيدة قفكر لغاها لا أن وحلو مقاشين كريمتك عندها لا أن وحلو تسكرين Allah subhanahu wa ta'ala wa allanqaada inu kar sadaqa ala nabiga sallallahu alayhi wa sallam libti ebbi nisai ayu ala chibba aedahan in inu aadda inayani ini wajib ta'in lakud nagao kitab ka ala kitab ka ala allakab sadaa yana lakud sharafiya wa nagna lakud ka ايوها لحب التوحيد <سؤال> كي ان لك لغي لا اعبدوا وسببت الاضر الرسول وشي كسوره عباده علنا وبعض النمو الله سبحانه وتعالى وحودي سنين ميلان جوقنا بكو كتاب كي السنه واستنبيتكو هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ دابا هان بان او قدر النبي موسى عليه الصلاه والسلام فرعون يا جماعه ليس إِسْتَغْفِرْ <تصفيق> وَتَآيَدْ كَانَ نَغَوُهُ وَهُنَ يَرَى أَنَّهُ وَحَانَ أَهَيَّ رَسُولَكَ وما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعل لهم يرجعون الله تنكل ويكا وانتهي ولا شهد وحانا كقبان العذاب سيئا يا الله وقلنا غدال وقالوا يا ايها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون وحينئذ كان ساحر كاهن نادى ربك A 부ü exti kalt mis다가 tehe jaelimu. Nemaa k begunatuloni arissa, et كثون مر كان كف عذابك وحيا هذا انكو وبريا بلنك عليه السلام ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون فرعان قام كيسي أيوه وعيوحون كييري قام كيوم كي ييسني سمنان بقرتن ماذا مسر هي بيدا سعدها استيدا مييدا وحركين ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين سواء وكما خربت لكن ليتنا ود ولهين وحدى نبي موسى عليه السلام يكوض فله لا القي عليه أسورة من ذهب او جاء معه الملائكه آئكة مقترن ما حدش سل قر دي ويد الملائكه اسرع الراس فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فرعون قام كسي ايوف ودست وين ابداه وحينا حين قوم فاسقين فلم ما اسفونا تقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين مركينا على جليان ينكر سنه حقا دوانا ما ندمان طورو بيانكو هلاقنيه فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين وحانكيا لهرساديه صالعت كدنبك الله اكبر الله اكبر ايوا الا <سؤال> حبا يده وحين عدين ان قصه نبي موسى عليه الصلاه والسلام مركو الله درك فرعون يا كحنيسي نبي موسى عليه الصلاه والسلام وحوشاك فرعون يا كحنيسي انه يا رسول من رب العالمين كالسعدا لكن وحي كو قابل ان قسل يا جساس تاسنا وحي سود دجس يقابتي الله أيها الاحباء وهم وحي كلو انه عدين بلن حماد فرعون يكو حديثي مركز تي نبي موسى عليه الصلاه والسلام بلن لقالان ويكب خيان مركز تي علي موسى عليه السلام وحي كد البني ان ادعيوا ولا اسكا مركي الله كا قادنا بلنتي اي لا سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام ويكب حيرين وحان كلو كا قادنا ايات هان كبرك ياس لويند فرعون فرعون وحوشك تاينو اسكل مصر يا نبي موسى عليه الصلاة والسلام وحكت المامد للنماء ينسى نعود كراهين يوالبا ينسى نحن تئي ماموس يا ينسى نحن تئي ماموس بلشاد نحل هذا كلهين أيها الحب فرعون قام كيسي أيها مسكحة كقبسة حمانتي عيينك الرائعين حمانتي عيينك عطيعين سببتوا وافاسقين لما انتظنا هلاك يمانشين لغو عبرقاتاء الدنبيسي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون مر كان مريم عيسى ويا لتسال اي قومك وقالوا الهتنا خير امه ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون وحين دهن ما اله يذا نذا خير بدل مسعيس مرن مويانك غمين قدر انتصال ونقوم ضد بذن انه الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل واحكى لما عيسى واون الضون الونع ولو نشاء لجعلنا منكم ملى اِكَثَرُ فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ هَذَانِ دَوْنَا وَحَالِ ذِكْرِ يَلِي لَهِنْ مَلَائِكَةٌ بَدَلَ كِينَ ذَلِكَ انه لعلم للساعه فلا تمترن بها واتبعون هذا صراطا مستقيما نبع مد الساعه قيامه يا شاكيننا ان جنى الراعه كاساكت كتو سنه ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين شيطان ينيد كلاحن جدك وحو شيطان اذن يها يعاد دبح ولم ما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه و لأبين لكم وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ مَاركو أليمد إيسى حجوين وحوكوين وحاندين لئمد حكمديين أندين عدى يوحى ديس كودين دانتهين قاركيس ألا الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى وربك يا ربك إنا عابدت حساشتك توسا فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم ويسأل خلافين حسب يدي دحضوا دحلقنا وحوسقنا دكوي الظلم مالين عذاب درن حقا هل ينظرون إلا الساعة ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون قال تاسمي يسغي وحان ساعه قيامه حين يا وقت بعضهم لبعض عدو إلا الا المتقين صاحب الذمال تقيا مقارك قارك كل هذا و متقين ت الله كبقي الله اكبر الله أكبر لا اله الا الله يوها الاحباء يذا وحان قدنا ان ان مسلمين ترومى سيح نمي عيسى عليه الصلاه والسلام سيد يرومى سيح سيد يرومى سيح لما النبي ذا كلدن حق نمدوا حال <سؤال> كغالدو اي كعبده نبي عيسى عليه الصلاه والسلام وحد كيس كسارن الى اي نبي عيسى عليه الصلاه والسلام وحو كمذيه اياتها انه عدين علامات قيامه ها ساعه تمر يا شيطان كلا اطيع هلاقه هي وان الى الراعي قد اتى سنيه حقه والله وسود دي حبيب كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايها الاحبا يدان وحان كلو قادن ان مر الله سبحانه وتعالى كسود جي سيدنا عيسى كتابك انجيل كتابك انجيل كتاب ايوسيه حجوين يا اي يدان عدت قال دي دين ويس نبي عيسى عليه الصلاه والسلام وحو ان بدن او غير isin ay alla kabaqani sagana dehaan wuxu kala ogu yeeray in ay alla kaliy caabudan oo wadada toosan waxay ka dhamaan waayeen iskhilaaf dhaxlooda marka sahala qi azaballa usugna gay ayuha la haba haqiqaduhu hayta ku alla darti u walaubi مركه لغر ربخو لدرتي ولا لوبه الله هو ودي سننا جل جلاله كوك ولا لوبه هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وسحبه اجمعين يا عبادنا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الضوام هايق يوما أنت دوشينا عبسي مجرتمنا مرقون إيسان الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وانا كوى الرمي آيات كأنقا وحينا آهاية ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ان الله قد جعل جنات عدن ايدنك ايكو ايدن لميدك ايدن كول ايدن نعمهي يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وحانا للدلس عنوير الدهب يكوب بوحين كهل جنة دحذاذ وحيدون تنفطو وَحَيْثُ ذَكَرْتَ نَفْتُهُنَّ كُرَاحَيْ سْتَانَ جَنَّةٌ دَخْدَهَدَ أَيْنَ كُواري وَتِلْكَ الجنة التي وورثتموها بما كنتم تعملون تاسنا وجنديات قد حشين واحد عمل فليسان لكم فيها فاكهه كثيرة منها تأكلون شانذا دحدذا واحد كان ليس فاكهه بضا او حقع ليسان ان المجرمين في عذاب جهنم وإنما خالدون مجرمين توحيق لعذابك جهنم وين كواري لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لقم نفذ داي عذابك دحديثين كقوستان وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين مَآنَدُ الَّذِينَ لَكِن يَجْهَدُ الْمِيلَاءَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إن كن ماكثون وحين أودواق ملق نارت مالك يقعده اللهم نديل مركز وقده ذنك نارت لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون دعب هام باندين لنمد حق لكن انتين بضم بحقين أي أم أبرمون امرا فاننا مبرمون قال ذمار بيغوين دبك نبيكه صعب سنا نغنا وحبان غوينين عقابتوده ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم مَلَائِكَةٌ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ مَسَاؤُهُ وَيَوْمَاهُ لَيَانًا إِنَّا نَمَقْلَيْنِ سِرْتَادَ يَا وَحَيْمُجِنَ يَا نَرِنْتُ سِدَ اسْمَئِهِمْ مَلَائِكَةٌ نَذَاقْتُ وَحْقُ قُلْ كان للرحمن ولد فانا أول العابدين وحد قد حدث النبي وقال الله الرحمن كهد الملايه يا نقع اور لها سبحان ربي السماوات والارض رب العرش عما عم يصفون ربك السماوات ايا ذلكا اسكال ربك عرشك ايا كان الزه و هيكت فَذَرهمم يَخضُ وَلعببُ حتى يولاقُ يَومَهُ الذي يوعد آكَ تجنب يح تم بداه ياران انتكلك كل مع ماتاضِ لا يبحي وَوهو الذي في السماء إ إلَهُ وَفي الأرض إى وهو الحكيم العليم الله سبحانه وتعالى وكان لا معبود سمد يا ذلكم وانا سما فلوح والبق وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه وَإِنَّ لَهُ عِلْمَ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ الله اسكل خوقك سماواتك يا دلك يا انت ساعد قيامنا إساقاؤ إساقان اللونقون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون كواي عابدين لك سكوما لها وديه شفاعة غذا لكن عدي حقق ارتيقوك وحيو شفاعي إذن كالك كذب ولئن سأل التهم من خلقهم لا الله فانا يفكون حداد ودي سغال ديا يداب ور الله حق حق لو قال وقيله يا ربي انها اولئ قوم لا يؤمنون نابغ الله الله عليه وسلم وحجر الله كواني وادولان حق الرمينين فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيها الأحبة أيضا وحينوا عديني أنشدوا الله سبحانه وتعالى أبا المرين دون أدوم دي سونا أكسا أدوم دي سونا أكسا كدمر كي رميين آياتك على أونه غن سمين شرحكي سوحي أبا وحياب المرين <سؤال> وهلان وخيلا سو دافين ايسن كمورجين مستقبل قد بنين ايسن كعبسون من سبرتها وحي جليان جنوين دحلهد كرح سنيان جنوين كاس وحا دحيا لو حيسن الى ارق دغين مقل دغين مقل قف بن ادم اهنا اوسن ما لاوالك جنوين كاس مركي جلان وحا دشود لالو ريس حماء يقاب وح الله لا يا وحي ربانا ونفترض الجع شاهين دهودن اي كر هايستان هلكاس اي كهلي وين كواري الله سبحانه وتعالى وحودي سنينا برواقدا سنيمو ينكاس انو انغو منايستو ايها الرحيم يا ظن وحان كلو كاادنا انو الله سبحانه وتعالى كواب المرن قفكستا وحو مجرمين تو وحي قلي عذاب جهنم و ايكو واري على علان لغة دبعين مايو الى ايكا قوستان تاسنا وحيكو تسيسا عدالت دعال لايه سيدو سنعيدنا الدلمين اينا لكن جالدو ايه اغا نفتود الدلميي مركي حقيقة جاستين رسالة دي الله سودرين بينيا وليبه دبيا فسهاد لغا عالوايي ايها الاحباء ايضا وحنك لوك قادنا انه انو الله سبحانه وتعالى ايبو دنك النسيحن يا ايوان ربك اسكالي سماواتك سماواتك يا دلك يا انت ود حيث وحمر دلين لمن او من اببهنا عدنا مال انت قيامنا خلقكو اساقاي انقن عد شفاقا دكرتنا مجر تو اووسا اللّه ويد من ايها لحبّ قالتو ويقرسن يهن ان اللّه ابو رأيّاق ايا خلقكو دن لكن كبير يدقن نماء اياكو كلّفا ايني حمانتا ايني اي حمانتا اسكد احضب باشان انت لقا جالا اي وقت يا الله قبتاي سورة الزخرف وحالقوا خاتمين لقوا السبر حقا ومرنا بأن لقع عاجس عدو البنى وحيش قيسة يا يلا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين